رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون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 وَأَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَأَخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ هم walihim caddaqtan ve tuzekhim bha ve salli alihim inn salatek sakanul hum wa Allahu ان الله هو يا بان التبت عن عباده وياخذ الصدقات وان الله وان الله هو التواب الرحيم وكونوا امنوا فسيرا الله عملكم ورسوله